ولا يعز من عاديت تبارك تر ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت نستغفرك اللهم ونتوب ال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 ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء وحمي حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأدم نعمة الأمن والاستقرار في ديارنا برحمتك يا أرحم الراحمين Allahum farrij hamma al-mahmumin wa naffis karba makrubin wa qaddid dayna 'anil madinin wa ishfi maridana wa marid muslimin Allahum ishfi maridana wa marid al-muslimin Allahum ishfi maridana wa marid al-muslimin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 وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريض إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة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 الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم سقيا رحمه لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرقه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 ويا خير من آوى إليه طاريد الى سعة عفوك مددنا ايدينا الى سعة عفوك مددنا ايدينا فلا طول ولا تبلنا بالخيبة والخسران ولا تردنا بعد هذا الدعاء خائبين ولا عن باب جودك مطرودين يا جواد يا كريم اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا وذنياتنا وأرحامنا وأصحابنا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا يا كريم اللهم اعتق رقابنا من النار